طفة أم شاجن فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إنما شاكرا وإنما كفورا إن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 نا نخاف من ربنا يوم نعبوسا قم طريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبته وسورا وجزاءهم بما صبوا جنتهم وحريرا فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية مباشرة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأكسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى السبيلة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً من, من اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ يساير من فضة وسقّهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاءه وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا